الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت إذا قلت لصاحبك معلوم أن ذلك غير مختص بالصاحب وإنما مقصود إذا تكلم الإنسان واشتغل عن الخطيب سواء قال لصاحبه أو لغير صاحبه إذا صدر منه كلام يتشاغل به عن الخطيب فإن ذلك ينطبق عليه وذكرنا قبل أن كلامه واشتغاله مع الخطيب لا إشكال فيه ويدل عليه جملة من الأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أصليت ركعتين نعم وغير هذا فإذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب هذه القيود معتبرة بمعنى لو أنه قال قبل أن يبدأ الإمام الخطبة بعد الأذان لكن قبل أن يشرع الإمام فإنه لا ينطبق عليه هذا وله أن يدعو وكذلك لو أنه قال بين الخطبتين فإن ذلك لا يكون من الله فالإنسان يتحرى في مثل هذه الأوقات الدعاء أيضا والإمام يخطب فقد لغوت ومعنى لغوت من أهل العلم من فسره بالكلام يعني تكلمت ومنهم من فسره بكلام خاص اللغو هو الكلام الباطل الذي لا خير فيه فهذا الكلام حينما وقع في وقت الخطبة وهو مأمور بسماعها كان بهذه المثابة وبعضهم يقول هو مفسر بمعنى خطأ لغوت بمعنى أخطاء وبعضهم يفسره بالإثم لأنه لا يجوز له أن يتكلم وبعضهم يفسره بذهاب الأجر وهو قريب من قول من قال بأن جمعته تكون ظهرا بأن جمعته تكون ظهرا وهذا القول الأخير يدل عليه حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لها وتخطى الرقاب أو وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراء هذا جزء من حديث ويدل على ذلك أيضا وهذا حديث ثابت صحيح ويدل على ذلك أيضا أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جاء وجلس إلى أبي بن كعب رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فسمعه يقرأ سورة براءة التوبة فبن مسعود سأل أبي بن كعب رضي الله عنه قال متى أنزلت هذه السورة فأبي بن كعب رضي الله عنه تجهم وعبس في وجهه وقطب ونظر إليه نظر المغضب ولم يرد عليه ثم أعاد ذلك عليه ثانية ثم ثالثة ولم يرد عليه أثناء الخطبة فبعد أن فرق سأله يعني لماذا لم تجبني وقد سألتك فأبي أبن كعب رضي الله عنه قال له قال له إنك لم تحضر معنا الجمعة إنك لم تحضر هو حاضر وجالس معه بجانبه إنك لم تحضر معنا الجمعة يعني بسبب هذا الكلام واللغو ابن مسعود رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبي ابن كعب والمقصود بهذا والله تعالى أعلم ليس أن من حصل منه هذا الكلام أثناء الخطبة أن صلاته أنه يصلي أربعا وإنما المقصود أنه ليس له أجر الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجمعة إلى الجمعة مكفرات أو كفاره لما بينها لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فهذا لا يكتب له أجر جمعة والصلاة قد تكون صحيحة مجزئة ولكن لا يحصل أثرها. أو قد لا يحصل أجرها ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المصلي الذي لا يحضر قلبه أنه لا يكتب له من صلاته إلا نصفها نعم، إلا يعني بقدر ما يحضر قلبه في هذه الصلاة فقد يخرج الإنسان من الصلاة صلاة الجماعة ولا يكتب له شيء من الأجر إلا أن غاية ما هنالك أنها تجزيه يعني تسقط عنه المطالبة كما قيل كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء يسقط طلب الشارع لها وانتهينا فقط لكنها لا يؤجر عليها فهنا لا يكون له أجر جمعة وإنما يكون كأنما صلاها ظهرا لكنه يصلي ركعتين ما يصلي أربعا إذا لغى ويقول لنا إذا سلم الإمام سأتم ركعتين لا وإنما ذلك فيما يتصل بالأجر والله تعالى أعلم وعلى كل حال الكلام أثناء الخطبة لا يجوز لا يجوز ويمكن أن يستدل على هذا بهذا الحديث وإنما اختلف العلماء رحمهم الله في بعض الكلام مثل تشميث العاطس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر ورد السلام هذه أمور اختلفوا فيها فرخص فيها بعضهم كالإمام أحمد وإسحاق وكرهها آخرون والنصوص عامة تدل على أن الإنسان لا يتكلم بشيء وإنما عندنا ما يدل على أن اشتغاله مع الإمام لا يضره أما ما عدا هذا فإنه لا يرد السلام ولا يشمت العاطس لأن هذا كله من الاشتغال عن الخطيب وإلا فإن قوله أنصت لمن تكلم هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومع ذلك يعني إذا رأى أنسان يشوش مثلا أو صبيا يعبث فقال له اجلس فهذا يكون قد لغى مع أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم لو أنه رأى أحدا يفعل منكر من, منكر من المنكرات نعم فأنكر عليه يعتبر لغى اشتغل عن الخطيب نعم وهكذا الأمور الشرعية المطلوبة مثل رد السلام وتشميت العاطس فهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه لأن ذلك لا يعد من الكلام إن صلى يصلي عليه بقلبه فذلك لا يعد من الكلام ولا يكون ذلك من اللهو وعلى كل حال المسألة وجوب الإنصات عند سماع الخطبة نقل عليه الحافظ بن البر رحمه الله الإجماع أنه واجب بصرف النظر عن التفاصيل التي أشرت إليها آنفا مع أنه نقل الخلاف عن بعضهم منهم من قال يستحب ذلك ولا يجب وهذا غريب وعلى كل حال الخلاف في الواقع موجود فمن أهل العلم من يقول إنه يكره تنزيها ولا يحرم وهو محكي عن بعض الآئمة أيضا والأقرب على كل حال أن الإنسان ليس له أن يتكلم وهذا قول الجمهور على كل حال ومن أهل العلم من خصه عند قراءة الآيات بقول الله عز وجل فاستمعوا له وأنصتوا. والحديث ليس في عند ذكر الآية وإنما في عموم الخطبة. وأما قوله تبارك وتعالى فاستمعوا له وأنصتوا. فإن الآية نازلة في الصلاة في القراءة في الصلاة وحملها طائفة من السلف ومنهم كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله على أن ذلك في حال الصلاة وفي حال الخطبة حيث أمروا بالإنصات قال وما عدا هذا فإنه لا يجب للإنصات عند سماع القرآن والأقرب الله أعلم حمل الآية على العموم فهي وإن كانت في الصلاة وهكذا في حال سماع الخطبة لا يجوز له أن يتكلم لا عند قراءة الآية ولا غير ذلك من المواضيع. فأيضا الاشتغال عن القرآن بالكلام فيه شيء من الاستخفاف والامتهان والآية عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب ومن أهل العلم خاصة حال الدعاء قال إذا جلس يدعو فله أن يتكلم أو يؤمن على الدعاء أما إذا اشتغل الخطيب بكلام باطل بدأ الخطيب يهرف بما لا يعرف وبدأ يقول كلاما من الزور والباطل فقد ثبت عن بعض السلف من التابعين أنهم كانوا يتكلمون يتكلمون أثناء الخطبة وهكذا الإنكار على الخطيب كقول من قال قبح الله هاتين اليدين والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وإنما يشير أو كما قال يعني هذا رافع ديه يدعو فهذا يقول إنما كان صلى وسلم يشير السبابة وهكذا أيضا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه لما أنكر على الحجاج وقال الصلاة الصلاة هو يخطب وقال له كلاما شديداً ابن عمر يقول للحجاج وكذلك أيضاً ثبت عن بعض التابعين أنهم كانوا يتحدثون أثناء الخطبة ولما أنكر على بعضهم قالوا ليس هذا من ذاك يعني لما بدأ بعض الخطبة يتكلم بكلام باطل اشتغلوا عنه بينهم وهذا على كل حال لأنه غير مأمور بالانصات لهذا الكلام الباطل كما كان يحصل أحيانا من سب ولعن يعني أهل أهل الشام كانوا ربما لعنوا علي رضي الله عنه فإذا بدأ يتكلم الخطيب بهذه الطريقة فله أن يشتغل عنه لأنه غير مأمور بالإنصات لهذا الباطل والله عز وجل يقول وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه نعم وعلى كل حال من أهل العلم قال الإنصات المأمور به هو عن مكالمة الناس وأما ذكر الله عز وجل فلا إشكال فيه وهذا يحتاج إلى دليل يعني يمكن أن يتفاعل مع الخطيب وإذا ذكر أشياء قال أعوذ بالله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو إنا لله وإنا ليه راجعون أو استغفر الله أو سبحان الله أو الله أكبر ويتكلم بهذه الطريقة لكن هذا لا دليل عليه نعم هو مأمور بالإنصات والمنصد والذي لا يشتغل بشيء سوى ما يسمع والله تعالى أعلم نعم صلى الله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش أقرن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 متى يبدأ اليوم شرعا صلاة الفجر اليوم أذان الفجر ها؟ أذان الفجر طلوع الفجر بطلوع الفجر يبدأ اليوم والنهار الشمس بطلوع الشمس هنا قال من اغتسل يوم الجمعة طيوم الجمعة يبدأ من من طلوع الفجر من طلوع الفجر. جاء في رواية في الصحيحين غسل الجنبة. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنبة. قوله غسل الجنبة يحتمل أن يكون المراد الصفة. الصفة يعني من اغتسل الغسل الذي يكون بصفة غسل الجنابة من اغتسل غسل الجنابة غسل الجنابة معروف طبعا غسل الجنابة يبدأ بغسل فرجه كما سبق لكنه لا حاجة إليه هنا في غسل الجمعة إذا قلنا المراد الصفه ولكنه يتوضى وضوءه للصلاة نعم و يفيض الماء على ميامنه ثم مياسره ويحث على رأسه نعم على كل حال غسل الجمعة له صفة معلومة عفوا غسل الجنابة له صفة معلومة وإن كان يجزي بإفادة الماء مع المنضة والاستنشاق كما سبق لكن المقصود الصفة الكاملة فالحديث يحتمل هذا نعم وقد يستدل لهذا المعنى برواية في غير الصحيحين فاغتسل أحدكم كما يغتسل للجنابة كما يغتسل للجنابة ويحتمل أن يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنبة أي أنه اغتسل للجنبة يعني أنه أجنب واغتسل أجنب واغتسل فهذا قد يستدل له هذا المعنى بحديث من غسل واغتسل وهذا هو تفسير الإمام أحمد رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل قال غسل يعني تسبب في غسل غيره بوطئ زوجته أو أمته واغتسل هو فيكون قد كن عن الجماع بالغسل أو يكون أراد الجماع الذي يكون أراد الغسل الذي يكون سببه الجماع على قول الإمام أحمد رحمه الله. وهذا قال به طائفة أيضا غير الإمام أحمد رحمه الله. والحديث يحتمله من غسل واغتسل. ومن أهل العلم يقول من غسل واغتسل أنه قال ذلك للتأكيد. غسل واغتسل كما قال بكر وابتكر ومشى ولم يركب وإن كان قوله صلى الله عليه وسلم مشى ولم يركب فيه فائدة زائدة وليس لمجرد التأكيد وإن كان يفيد التأكيد وذلك أن الإنسان قد يمشي ولكنه مع مشيه هذا قد يركب في بعض الطريق فقال مشى ولم يركب يعني قد يقول قال أنا مشيت لكن قبل وصولي إلى المسجد بعشرين مترا. ركبت مع إنسان فنقول ما يصدق عليك هذا مشى ولم يركب بهذا الشرط فالشاهد أن قوله غسل واغتسل يمكن أن يكون للتأكيد ويمكن أن يكون المراد نعم غسل أي غسل رأسه واغتسل أي في بدنه ويشهد بهذا المعنى نعم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر غسل الرأس خاصة زيد يمكن أن يكون تفسيرا لهذا كما جاء في بعض الأحاديث غسل رأسه فيكون غسل أي الرأس طيب لماذا خص الرأس بهذا يمكن أن يقال لأن شعورهم في ذلك الوقت كانت طويلة فكانت تحتاج إلى كلفة في غسلها ومؤونة زائدة فذكرها على سبيل الخصوص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار لأمرين أولا أنه شاهد هذا الأمر الثاني أن الأعقاب بكثير من الحين الرجل تحتاج إلى شيء من الجهد وهكذا في قوله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على هذه القراءة وأرجلكم فابن جليل رحمه الله فسر ذلك بأنه مع الغسل يمر يده لأن الرجل تحتاج إلى عمل لأنها مضنة أن ينزلق عنها الماء وينبو عنها ولربما يكون عليها من الأتربة أو ما يمنع وصول الماء إلى العضو أو بعضه فلهذا ذكر المسح يعني يمر يده عليها أثناء الغسل وليس أنه يمسح رجله وأن ذلك يجزيه على هذا المعنى على كل حال فهنا الغسل واغتسل وقال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنة يحتمل أنه فيكون من السنة بهذا الاعتبار على قول الإمام أحمد من السنة أن يطأ الإنسان قبل الصلاة وعلى هذا يكون من لا زوجة له ولا أما فاقد بهذا الأجل يفوته هذا والذي عليه عامة أهل العلم هو تفسيره بغير هذا التفسير إما لأن ذلك للتأكيد كما سبق أو المقصود غسل الرأس ويدل عليه الحديث الذي أشرت إليه آنفا ولعله الأقرب والله أعلم الذين فسروه بهذا قالوا إن المقصود الجماع غسل الجنبة قالوا هذا له فائدة بحيث إن الإنسان بعد المعاشرة يكون في غاية التهيم وصفاء الذهن وهذا صحيح فإن أصفى ما يكون الذهن بعد الجماع وذلك أن هذه الغرائز مشوشة للأذهان وكلما ازداد هذا التشويش نعم كلما أصبح الإنسان نعم مشتت الذهن ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون بأن العلم بأن مما يعين على العلم النكاح وإلا فإن الإنسان يبقى شارد الذهن مشوش الأفكار بل إن الإنسان قد يسوء خلقه بل حتى البهيمة يسوء خلقها إذا اشتدت غلمتها طيب يقول من ارتسل يوم الجمعة ثم راح فكانما قرب بدنه في رواية ليست في الصحيحين ثم راح في الساعة الأولى وهذا يفهم من ال... ولو لم تذكر هذه يعني يفهم من ما ذكر بعده هو من راح في الساعة الثانية إذن الأول راح في الساعة الأولى نعم قال فكانما قرب بدنه، والبدنه المقصود بها، أي الواحدة من الإبل، وإذا أطلق على البقر فإن ذلك على سبيل الاتساع في التعبير، مما يسميه بعضهم المجاز، وإلا فالأصل أن البدنه للواحدة من الإبل. طيب، قوله هنا. ثم راح ثم راح الآن الرواح متى يكون متى يكون في الأصل أصل معناه اللغوي في الرواح يكون في أول النهار والغدو آخر النهار كيف أنتم معي أضحك وحق لك أن تضحك أقول لكم الرواح متى تقولون في أول النهار أقول والهدوء تقولون في آخر النهار طيب ماذا تقولون العكس الهدوء أول النهار والرواح آخر النهار هكذا هذا في الأصل تغدو خماصا وتروح بطانة يعني ترجع في آخر النهار نعم فالآن قوله راح إذا أخذنا أصل الاستعمال حملناه على أصل الاستعمال فمعنى ذلك أن الرواح متى يكون في آخر النهار فالنهار قسمان أول النهار يكون بعد طلوع الشمس والنصف الثاني من النهار الرواح يكون من بعد الزوال من بعد الظهر فقوله صلى الله عليه وسلم هنا ثم راح أنتم ماذا تفهمون في مسألة التبكير للجمعة وهذه الساعات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم خمس كل واحدة لها أجر معين ثم السادسة يطلع الإمام هل تفهمون منها غير الحف على التبكير لا يفهم منها إلا الحف على التبكير للجمعة وأن الإنسان يبادر إليها لكن من أهل العلم من قال بغير هذا من قال بغير هذا وقد تستغرب يعني الإمام مالك رحمه الله يقول كان ينكر على الذين يأتون إليها مبكرين ويقول هذا ليس من السنة اللي يأتون إليها من وقت مبكر ويقول لم نجد على هذا عمل أهل المدينة وهذا من أعجب الأشياء من أعجب الأشياء لاحظ الآن كيف أئمة كبار لربما تسمع هذا القول عنهم وتستهرب وقد لا يخطر على بالك لكن إذا نظرت في حجته قد تقول لكلامه وجه فهو احتج هنا بقوله ثم راح قال الرواح متى يكون إلا بعد الزوال الرواح ما يكون في أول النهار وإنما ذلك الغدو فالنبي صلى الله عليه وسلم قال راح نعم وما قال غدأ كما ترون وكذلك أيضا الحديث المخرج في الصحيحين إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول في الأول قال ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه المهجر والتهجير متى يكون؟ بعد الزوال جيد؟ في وقت الهاجرة في وقت الهاجرة قالوا فالمهجر هو الذي يكون قد جاء في وقت الهاجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا أضف إلى ذلك أن, النبي أن الحديث لإمام مالك عفوا قال يعتج بعمل أهل المدينة بضوابط يقول مثل هذا يتلقاه الناس عن آبائهم عن أجدادهم فهو شيء مشاهد محسوس تتابع الناس عليه يقول ولم أدرك الناس على هذا في المدينة اللي هي أرض السنة كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومع ذلك يقول لم أدرك الناس على هذا طيب إذن ما المراد؟ قال المراد هذا كله بعد الزوال كل هذه الساعات من جاء في الساعة الأولى والثانية والثالثة وكذا قال أص... قال أصحاب هذا القول قالوا أصلا تحديد الساعات تقسيم اليوم إلى 12 ساعة مثلا عفوا النهار مثلا هذا لم يكن معروفا عند العرب وليس هذا هو لغة الشارع وإنما الساعة هي الشيء اليسير كما يقال القيامة الساعة والله عز وجل قال كلمح البصر ويقول أحلت لي ساعة من نهار مع أنها أحلت له يوم كامل فيطلاق الساعة على جزء من 12 جزءا قالوا هذا غير مراكل ولا يعرف في لغة الشارع وليس هذا معروفا عند العرب إنما صار ذلك بعد جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لاحظوا الآن هالحجج لها وجه ولا ما لها وجه لها وجه وإنما قصدت من هذا أن لا يستعجل الإنسان الآن لو جاك أحد وقال لك ترى فلان من الناس يقول ترى التبكير للجمعة من بعد الزوال وطرق سمعك هذا الكلام ماذا تستقل عنه لربما تبادر بكلاما شنيع ها تنكر عليه بينما انظر الآن مثل الإمام مالك يقول بهذا ويقول ما أدركنا الناس على التبكير وإنما يبدأ من بعد الزوال واضح وهذا الكلام بهذا المثال إنما هو مثال قد يقوله شخصان شخص يريد أن يحطم ما في نفوس الناس بحيث يقول لهم ترى هناك أقوال أخرى غير ما تعرفون تلقيتم عن شيوخكم وترى كل هذول أطياف وكل هذول ويريد أن يفسد كما نشاهد للأسف الآن بعض الناس يعتمدون على أن ترى مو بس العلم عندكم وترى العلم خوذوا فيه شيوخ آخرين يقولون بجواز أنواع من الربا وجواز أنواع من ال... يعني يرخصون لهم في المعازف ويرخصون لهم في أمور كثيرة يقول لك ما بين نجد والأنذلس مدارس وأطياف هذا يقوله بعضهم هذه عبارته ما بين نجد والأنذلس فالنجد حيث الصحراء والجمل تجد الفتاوى فيها شدة وهم على حق وتجد في مصر مثل النيل تجد المرونة وتجد في الأندلس الغناء والرقص وعلماء يبيحون هذا طبعا العلماء لا يقصدون إباحة الغناء الموجود هذا بالمعازف والكلام الباطل وإنما الشعر الملحن أو الشاهد أنه فيه من يضلل الناس بهذه الطريقة ويمكن أن يقولها إنسان ويقصد به حق وبينهما شعره يقصد به حق أن طالب العلم ينبغي أن لا يستعجل لا يستعجل ويبادر إلى الإنكار قبل أن يكون عنده خلفية علمية صحيحة يتعنى وينظر نعم و. قد يكون ما سمعه من شيخه هو المرجوح والراجح خلاف هذا قد يكون فهذا هو القدر الذي نقصده دائما أن يوجد في نفوس طلبة العلم شيء من ساعة الصدر بالضوابط العلمية إذا كان الإنسان يطلب الحق غير متبع للهواء يتكلم بعلم فمثل هذا لا يلام لكن يتكلم بالهواء أو يتكلم غير علم فهذه هي المشكلة. ونسأل الله لنا ولكم العافية. وإلا فالبلاء كثير والفيتن الشر. وصار كل يتكلم الآن ويلبس على الناس وإلى الله المشتكى. فعلى كل حال الإمام أحمد رحمه الله استغرب كلام الإمام مالك وقال يعني لا أدري من أين جاء بهذا. طبعا حجج الإمام مالك رحمه الله هي التي سمعته نعم وعلى كل حال ما يحتج به من مسألة التهجير وأنها تطلق على ما يكون في الهاجرة وقت الهاجرة وكذلك الرواح أن يكون في آخر النهار هذا وإن كان في أصل المعنى اللغوي إلا أن العرب اتسعت فيه وفي التعبير به عن الذهاب مطلقا أو التبكير قل فهجر للصلاة راح للمسجد بمعنى ذهب والحافظ بن القيم رحمه الله قال إن, إن الرواح إذا قرن بالغدوء صار المقصود به أول النهار وإذا ذكر من غير مقابله من غير ذكر الغدو فالمقصود به الذهاب ها؟ ابن القيم يقول بأن الرواح إذا قرن بالغدو صار المقصود به آخر النهار لأن الغدو أول النهار جيد وإذا ذكر هكذا اللي هو الرواح فالمقصود به الذهاب فالأحاديث الواردة هنا في الراح يعني ذهب والحديث الآخر الذي ذكرته آنفا مثل المهجر يعني المقصود به المبكر وإن كان أصل معنى التهجير أن يكون في الهاجر ولكن عرض اتسعت بهذا الإطلاق كما اتسعوا في أشياء أخرى مثل ما قلنا لكم في اليمين كان الأصل أنه أن يأخذ بيدي بيمين الآخر تأكيدا بالفعل مع القول اللي هو الحلف ثم تنوسي هذا وصار يطلق على كل وهذا كثير في كلام العرب يكون أصل معنى الكلمة شيء ثم بعد ذلك اتسعوا في إطلاقها وصارت تطلق على ما هو أوسع من ذلك كثير جدا في الكلام وابن القيم رحمه الله حينما ذكر خصائص الجمعة في زاد المعاد أطال في الكلام على هذه المسألة وذكر كلام أئمة اللغة نعم فيها ونقل هذا المعنى عن الأزهري لأننا نقصد به الذهاب إذا ذكر الرواح أو التهجير وحده والأزهري إمام في اللغة ولهذا فإن الأقرب الله تعالى أعلم أن ساعات الجمعة هذه المشار إليها أنها تبدأ من أول النهار تبدأ من أول النهار فهنا الحديث من اغتسل يوم الجمعة واليوم يبدأ من بعد الفجر قال ثم راح فكأنما غرق قرب بدنه فمن أهل العلم من قال يبدأ من بعد صلاة الفجر تبدأ الساعات من الفجر ولهذا قال الشافعي رحمه الله بأن ذلك حسن يعني لو راح من بعد الفجر وكثير من أهل العلم قال يبدأ ذلك من طلوع من طلوع الشمس لماذا قالوا من طلوع الشمس قالوا باعتبار أن اليوم باعتبار أن النهار 12 ساعة النهار 12 ساعة و. الإمام أحمد رحمه الله قال من طلوع الفجر بأي اعتبار؟ باعتبار أن اليوم يبدأ من طلوع الفجر وهنا الحديث من التسل يوم الجمعة ثم راح يوم الجمعة ثم راح جيد ونقل ابن البر رحمه الله عن أكثر العلماء أن ذلك يكون بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس باعتبار ساعات النهار من أجل أن تحسب بهذه الطريقة الآن و ال بعض العلماء حسب قسم الساعات قال الأولى من بعد الفجر إلى الإشراق الثانية من الإشراق إلى أن تعتدل الشمس وترتفع والثالثة إذا إلى أن ترمل والرابعة حسبها خمس وجعل الخامسة تصل إلى الزوال هذا من الشافعية من قال به وهو أبو حامد الغزالي ورد عليه ذلك المحققون من أهل العلم طبعا هو حينما يجعل الخامسة تنتهي إلى الزوال فمعنى ذلك أن الخطيب يقوم بعد الزوال وهو مذهب الجمهور مذهب الشافعية كما سيأتي في وقت الجمعة متى يبدأ هل هو يبدأ قبل الزوال ولا يبدأ بعد؟ الزوال لأن هذه المسألة يترتب عليها هذا المعنى هذا الحكم الآن لو حسبنا الساعات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال من ثم راح فكأن قرب بدا هذه الأولى الثانية بقرة الثالثة كرشا أقرا الرابعة دجاجة الخامسة طيب هذه خمس فإذا خرج الإمام حضرة المكة متى يخرج الإمام في السادسة فإذا قلنا أنه قبل الزوال ست ساعات وبعد الزوال ست ساعات واليوم النهار 12 ساعة فمعنى ذلك أنه قد يفهم منه أن الخطيب يخرج متى؟ قبل الزوال متى؟ قبل الزوال قبل الزوال في الساعة السادسة في الساعة الثالثة طبعا الغزالي حينما أوصل الخمس إلى الزوال من أجل أن يقول أن حتى هذا الحديث ما فيه دليل على أن, الوقت الجمعة أن وقت الجمعة يكون قبل الزوال قال الخمسة كلها مستوعبة إلى الزوال نعم ومن أهل العلم من قال أصلا هذه الساعات نعم هذه الساعات غير مقدرة في الوقت مثل قول الإمام مالك رحمه الله فكل هذا بعد الزوال ولا إشكال نعم وعلى كل حال يأتي الكلام على وقت الجمعة إن شاء الله في الكلام على حديث آخر كلاما مستقلا إن شاء الله إنما ردت أن أشير إلى هذه القضية الوضع الذين قالوا بأن الساعات تبدأ من أول النهار وهذا الذي عليه عامة أهل العلم الذي عليه الجمهور فسروا الرواح والتهجير بالتبكير أو مطلق الذهاب نعم وقالوا هذه الساعات تدل على أن وقت ممتد لو كان بعد الزوال تحتاج وقتا طويلا و كذلك أيضا الحديث سمره بن جندب رضي الله عنه قال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا ب قال ثم التبكير كناحر البذنه كناحر البقره إلى آخر ما قال, قال ثم التبكير فهذا الحديث حديث سامرة يدل على هو يتعلق بنفس المعنى يدل على أن المقصود بالرواح التبكير ثم التبكير نعم قال ضرب مثل الجمعة ثم التبكير كناحر البدنه، وكذلك حديث من غسل واغتسل ودنا وابتكر ما معنى ابتكر وكذلك الرواية الأخرى بكر وابتكر بدل على التبكير فهل اللي يذهب بعد الزوال يكون مبكرا أبدا قال واقترب واستمع كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها ما حد ألا إذا حصل هذه الأمور بكر ودنى اغتسل بل استدلوا على هذا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا وهو عند أبي داود بإسناد صحيح قال يوم الجمعة ثنت عشرة ساعة الذين قالوا مو مقسم إلى 12 ساعة وأن هذا محدث هذا الحديث يرد عليهم ثنت عشرة ساعة ولذلك إذا أردنا أن نستخرج نعم إذا أردنا نستخرج الوقت متى نحسب الساعة الأولى إذا حسبنا من الإشراق مثلا قلنا باعتبارنا النهار فاحسب من الإشراق إلى الزوال طيب احسب ست ساعات بحيث أن الخطيب يخرج في السادسة قسم هذا على ستة ثم هذا يزيد شتاء وصيفا فتعرف مقدار كل ساعة متى تبدأ الساعة الأولى ومتى الثانية ومتى الثالثة ومتى الرابعة إلى آخرها وإذا حسبت من الفجر احسب ست احسب الوقت إلى الزوال هذا كله ست ساعات ثم قسم هذا على ستة ويطلع لك مقدار كل ساعة متى تبدأ ومتى تنتهي جيد و على كل حال أيضا يمكن يستدل على هذا لهذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم المستعجل للجمعة كالمهدي بدنه وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم المستعجل للجمعة كالمهدي بدنه فهذا المبكر نعم وعلى كل حال هذا في تفسير التهجير بالتبكير قال به جماعة من العلماء اللغة خليل بن أحمد والنضر بن شميل وأيضا الأزهري وقالوا هذه لغة أهل الحجاز ومن جاورهم يطلقون التهجير على على التبكير نعم وليس مرادهم بذلك وقت الهجرة قال ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن كبش أقرن طبعا أفضل من الكبش غير الأقرن أنا أجلح قال ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا حضر الإمام حضر الإمام جاء في حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد بإسناد صحيح فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طوية الصحف إذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر هذه أمور مقترنة الإمام متى يجلس؟ إيه نعم هو يأتي يسلم ثم يجلس ثم يؤذن المؤذن فإذا خرج الإمام أو جلس الإمام فإن الصحف تطوى والملائكة تجلس تسمع الخطبة فالحاصل أن هذا الحديث يستدل به بهذا المفهوم الذي ذكرته آنفاً من يقول بأن الجمعة تصح قبل الزوال تصح قبل الزوال والمسألة فيها خلاف كثير والجمهور على أنها لا تصح قبل الزوال ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله وأن ذلك وإن صح كما يدل عليه هنا أنه في الساعة السادسة فإن الأحوط لا يصلي إلا بعد إلا بعد الزوال هذا هو الأحوط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 وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيئة نعم يقول عن سلمة ابن الأكوع وهو أبو مسلم وقيل غير هذا من شهد بيعة الرضوان وبايع ثلاث مرات في أول الناس وفي وسط الناس وفي آخر الناس وكان من أسرع الناس كما هو معروف في سيرته وغزوة الغابة وما وقع له فيها وتأخرت وفاته رضي الله عنه واعتزل الفتن كانت وفاته في المدينة سنة 74 وقع بينه وبين الحجاج ما تعلمون كلام الحجاج سطاول عليه وقال لها كصت على عبيك تعربت كلام لا يليق فالحَاصل إنه حينما توفي كان قد بلغ الثمانين رضي الله تعالى عنه يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وهذا هذه الصيغة كما ذكرنا مرارا بأنها تدل على إيش على الد إيه مداومة على المداومة كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستضل به الآن لاحظ الحديث السابق قد يفهم منه أن الساعة السادسة هي التي يخرج فيها الخطيب فإذا خذنا بظاهره فمعنى ذلك أن الخطيب يقوم قبل الزوال قبل الزوال ويستدل بذلك من يقول أن الجمعة الصح قبل الزوال الحنابلة يقولون بأن وقت الجمعة كوقت العيد يعني من بعد ارتفاع الشمس قد الرمح هذا كله يصحن صلى فيه صلاة الجمعة ومنهم من توسط في هذا وقال إنها لا تفعل إلا في الساعة السالسة فقط ولا تصح قبلها ولا شك إن هذا أحوط ولعله أقرف والله تعالى أعلم ليس عندنا دليل فيما أعلم يدل على أن وقت الجمعة يكون كوقت العيد من بعد وإنما ينظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه هنا كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به الظل يكون في أول النهار وفي آخر النهار والفي الفي يكون في آخر النهار هذا الفرق بين الظل والفي يتفيأ ظلاله فليس للحيطان ظل هذا يمكن أن يستدل به يمكن أن يستدل به على أن وقت الجمعة قبل الزوال من أي وجه كيف؟ نعم؟ نعم نصرفه في وقت استواء الشمس يعني انتهوا من الصلاة قبل ان تزول الشمس قبل ان تزول الشمس ليس للحيطان ظل نستظل به الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، وكان يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية نعم وكان يقرأ أيضا بالجمعة والمنافقين وهذا أطول من سبح والغاشية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السور بالمنافقين والجمعة والمنافقين أو يسبح والغاشية مع الخطبة لو كان بعد الزوال لو وجد الظل الذي يستظلون به نعم و قول النبي الحديث كان يقرأ يوم الجمعة أو يقرأ بالجمعة والمنافقون يدل على الدوام وحتى الذين اعترضوا أن هذا لا يدل على الدوام هنا لأنه جاء في الحديث الآخر كان يقرأ بسبح والغاشية قال حتى سبح والغاشية مع الصلاة والخطبة عفوا مع مع الخطبة فإن ذلك يوجد فيه ظل يمشون به فدل على أنه كان قد صلاها أو على الأقل بدأ الخطبة قبل الزوال بدأ الخطبة الذين يقولون لا وهم الجمهور يقولون لا تصح إلا بعد الزوال قالوا ليس للحيطان ظل يستظلون به يوجد ظل لكنه لا يكفي لأن يظلهم والحطام قصيرة، السقف يمكن أن تتناوله بيديك، فلا يوجد لها ظل يستظل به، وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة، لا يطيل، كانت خطبه قصدا، وأمر صلى الله عليه وسلم بهذا صراحة بإقصار الخطب، وجعل ذلك مظنه لفقه الرجل قصر الخطبة وطول وطول الصلاة. فعلى كل حال قال وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. لاحظ هذا وهذا. هذا صريح كنا نجمع ويدل على الدوام والاستمرار. فقالوا إذا ردنا أن نجمع بين هذا الحدي بين هذه الرواية هذا اللفظ والذي قبله فيكون بعد الزوال إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي لكن لا يوجد لهذا الظل قدر بحيث أن يكفيهم به يوجد ظل لكنه قصير لا يكفي لأن يضيل لهم فيتتبعونه وتتبعا لقصره شيد قالوا هذا هو الذي يفهم من مجموع الحديثين وعلى كل حال كنا نجمع مع رسول الله, صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس أو كنا نصلي مع رسول الله الجمعة ثم ننصرف وليس الحيطان ظل نستظل به. على كل حال يمكن أن يكون نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس يمكن أن يبدأ الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال فإذا انصرف منها يكون الظل قصيرا لكن لو جعل الخطبة وال... والصلاة بعد الزوال سيكون الظل أطول يكون ممتدا وال... على كل حال فالجمهور يقولون بأن صلاة الجمعة لا تكون إلا بعد لا تصح إلا بعد الزوال هذا اللي عليه عامة أهل العلم ولا ينبغي للإنسان أن يعرض صلاته هو صلاة الناس لأمر عامة أهل العلم يقول أنه لا يصح فيجعل الصلاة دائما بعد الزوال لا يصلي قبل الزوال ولا داعي للمخالفه ولا داعي للإغراب أحيانا الإنسان يولع بالإغراب إما أنه يؤخر جدا الناس يصلون وينتهون وهو ليه قد لا يصلي الفجر لبعد الإصفار لماذا تقول من أجل تفوتهم الصلاة طيب ونحن نشاهد أن هؤلاء يتون وقد فاتتهم أيضا ويأتون ويتمون لأنهم اعتادوا خلاص هو يقول أنا سأذهب إلى هذا المسجد فيتأخرون ويترك وقت الفضيلة وكذلك في قضية الجمعة لماذا يخرج الإنسان قبل كان من الصلاة قبل الزوال ويتفرقون فمثل هذا لا حاجة إليه والثاني يلزم الجادح نعم ولا داعي للشذوذ عنه يعني يصلي مع الناس في الوقت أما أنه يؤخر جدا أو يبكر جدا مثل هذا يشق على الناس ويتأذون به وقد يعرض صلاته في هذا التبكير للبطلان الله تعالى أعلم نعم سيد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتا على الإنسان؟ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة إلى آخره. هذه الصيغة كما سبق تدل على الاستمرار. لكن هل يطالب الناس بالاستمرار على هذا؟ الجواب لا. لأن يظن أنه أن هذا واجب فرض فيترك في بعض الأحيان يترك ذلك وهنا كان يقرأ الفلامين تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان هذه في ركعة وهذه في ركعة لكن لو جاء إنسان يريد أن يقسم سورة السجدة إلى قسمين نصفها في الأولى نصفها في الثاني باعتبار من يطول على الناس لو قرأ هذه في ركعة وهذه في ركعة هل يكون قد أصاب السنة خالف السنة خالف السنة وفعله إلى البدعة أقرب فمثل هذا يقرأ بسور أخرى قصيرة ولا داعي لقسم سورة السجدة وذكر ابن القيم رحمه الله أنه ما يفعل هذا إلا جاهل وهذا صحيح فمثل هذا لا يكون قد أصاب السنة والسنة لا تطبق بهذه الطريقة كان يقرأ في الركعة الأولى كذا وفي الركعة الثانية كذا ويأتي إنسان ويقسمها نصفين هذا هي الصحيح ويبقى ما الحكمة في قراءة ألف لاميم السجدة وهل أتى يعني يوم الجمعة يوم خلق فيه آدم وفيه تقوم الساعة ويجتمع الناس فهذه السور فيها ذكر خلق الإنسان وفيها ذكر القيامة والجنة والنار نعم وفيها الوعد والوعيد والمقصود من خطبة الجمعة هو الوعظ والتذكير فاجتمع هذا في هذه السور ولذلك هذا موجود أيضا في سورة الكهف فيها ذكر خلق آدم وفيها ذكر الجنة والنار ففيها أبلغ موعظة لهذا كان الإمام أحمد رحمه الله كما يقول ابنه عبد الله يقول كان يكثر من قراءة سورة الكهف يعني حتى في غير يوم الجمعة لما اجتملت عليه من هذه المعاني نعم تفضل وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن نفرا تماروا في المنبر من أي عود هو فقال سهل بن سعد من طرفاء الغابة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه من طرفاء ولا من طرفاء شيخنا بالإسكان لكن راجعتها بالفتح كيف؟ راجعتها أنا بالفتح في الفتح هي بالفتح الذي أعرفه أنها طرفاء الغابة ويمكن لا خل بغض النظر هذا فيها النصح فيها خطأ لكن هل هي طرفاء ولا طرفاء راجعتها في الفتح. راجعته بالفتح, بالفتح. في فتح الباري قصدك؟ فقال طرفاء. ها؟ بالفتح. بالفتح. هي. جيد إذا طرفاء الغابة طيب. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس ورأه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقراء. يقول عن سهل بن سعد الساعدي وسهل رضي الله عنه هو الذي كان اسمه حزن فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهل وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالمدينة آخر من مات ف... يقول بأن نفرا تماروا في المنبر من أي عود هو. يعني هذه مسألة لا فائدة فيها وهذا يدل على أن, ال... أن الاشتغال بمثل هذه المسائل موجود منذ القدم ولهذا يقول عكري تطلبت الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت يقول أربع عشرة سنة حتى علمته. ما الفائدة من هذا فهذا شيء مركوز في النفوس حب الاستطلاع والتعرف على الأشياء وإن كانت قليلة الجدوى يعني هذا المنبر من أي عود من أي نوع الخشب ما الفائدة من هذا فقال سهل, سهل بن سعد رضي الله عنه من طرفاء الغابة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخله ثم بعد ذلك عمل له هذا المنبر فصار يخطب عليه يقول صلى عليه صلى الله عليه وسلم فكبر وكبر الناس وراءه فهذا يدل على أن الإمام يجوز أن يصلي على مكان مرتفع عن المأمومين النبي صلى الله عليه وسلم لن تكون هذه عادته فالأصل أن يصلي معهم على حد سواء هذا الأصل لكن لو دعت الحاجة لهذا صلوا في مكان والإمام من أجل أن يتقدم وجد مكان مرتفع من أجل يسع الصفوف خلفه في مكان من الأمكنة أصلى على المكان مرتفع نقول له لا ما تصلي عليه يصلي عليه لو أنه, لو أنه قصد التعليم النبي صلى الله عليه وسلم هنا قصد التعليم صلى على المنبر والمنبر كان على ثلاث درج ولا يصع للسجود والركوع صغير فكان النبي صلى الله عليه وسلم كبر الناس وراءه هو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرا يعني رجع إلى الخلف حتى سجد في أصل المنبر يعني على الأرض ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته وهذا يدل على أن الحركة هذه أنها لا تبطل الصلاة كلما جاء يركع أو إذا جاء يسجد كلما جاء يسجد رجع ثم سجد ثم صعد مرة ثانية هذه حركة ثم أقبل على الناس وقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي كما قال صلوا كما رأيتموني وصلي وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة فعلى كل حال أكثر أهل العلم يقولون يكره أن يصلي الإمام في مكان مرتفع عن المأمومين واستثني من هذا استثنى بعضهم حال الحاجة كالتعليم وهذا لا أشكال فيه والحديث يدل على هذا وإنما يستدل من كره ذلك يستدلون بحديث لا يصح عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عند أبي داود إذا أمن رجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم إذا أمن رجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم فهذا لا يصح طيب كم قرأنا حديث خمسة خمسة تونا كتفي ولا نقرأ سادس نقرأ سادس ها العيدين نقرأ سادس عشان نقرأ ستة نعوض عن الغياب الأسبوعين تفضلنا قال رحمه الله تعالى باب العيدين وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. باب العيدين. هو ذكر الجمعة وهي عيد الأسبوع. وذكر بعدها العيد. وهذا مناسب في الترتيب كل حال لا يخفى وجه التناسب بينهما باب العيدين العيد من العود فالذي يحصل مرة واحدة ولا يعود هذا لا يقال له عيد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا لكون هذا اليوم يتكرر كل سنة في نفس الوقت يقال له عيد ولهذا كل ما اتخذه الناس يعتادون المجيء إليه من الأمكنة أو في وقت معين يفعلون به أشياء من الابتهاج أو احتفال أو غير ذلك حتى غير الاحتفال فإنه يكون بهذا الاعتبار عيد إن كان مكان يقصدون فهذا عيد مكاني في هذا قال عرفة عيد مكاني استمع الناس فيه على صعيد عرفة هو عيد مكاني لأهل الموسم ويوم النحر عيد زماني ويوم الفطر عيد زماني جيد فالعياد زمانيه ومكانيه ومنها ما يجتمع فيه هذا وهذا ولو لم يقصد به التعبد إنما المقصود الإحياء إنه يكون عيدا كالذين يحتفلون بالهجرة مثلا هجرة نبوية بأي لون من أحياء الذكرى إحنا ممكن نتكلم عن الهجرة في شهر جمادى ولا تموت قضية الهجرة وتبقى حية في نفوس الناس وما يستفاد منها من الدروس لكن كل ما جاء محرم تضافر الخطباء على الكلام عن الهجرة هذا أصبح من قبيل العيد كثير من الناس لا يتفطن لهذا المعنى ولربما لا يستوعبونه بينما لو قلنا لهم في اليوم المولد النبوي ليش ما تتكلمون عن المولد ومولد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا قالوا لا كيف هذا احتفال بالمولد طيب شو الفرق بينه وبين الهجرة شو الفرق بسبعة عشر رمضان نتكلم عن غزوة بدر كل سبعة عشر رمضان نقول نتكلم عن غزوة بدر في سائر السنة ما نخص هذا اليوم والهجرة كذلك ما نخص هذا اليوم فما يتكرر في وقت معين يكون أيدا ولو لم يقصد به التعبد بعض الناس يقول لك أنا أتكلم عن المولد أبغى علم الناس السيرة ما أقصد التعبد نقول ولو كان فإن البدعة ليس من شرطها قصد التقرب إلى الله عز وجل كما ذكره بعضهم ذكروا هذا القيد في تعريفها لا يشترط قد تكون من قبيل الخروج على قانون الشريعة، خروج على قانون الشريعة، مثل القوانين الوضعية، بدع، العلمانية بدع، الليبرالية بدع، ولا يقصدون بهذا التقرب إلى الله عز وجل، ولهذا كل المناسبات التي يقصد إحياؤها، ولو لم يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، كيوم الثورة، ويوم النصر، وانت ماشي من هالالأيام؟ هي كلها أعياد بأي اسم سميت واضح يوم الوطن يوم الشجرة يوم المعلم يوم المرور كل هذه تعتبر أعياد طيب يقول حديث عبد الله بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة يصلون العيدين طبعا أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة عيد الفطر ولا الأضحى الفطر لما قدم إلى المدينة هو قدم إليها متى في شهر ربيع. ربيع فالسنة الثانية من الهجرة هي التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة, صلاة العيد في السنة الثانية للهجرة وعلى كل حال هذا المعنى متفق عليه بين أهل العلم اللي هو أن الخطبة يوم العيدين تكون بعد الصلاة يصلون العيدين قبل الخطبة ولا يلزم الإنسان أن يحضرها وإذا حضرها يجب عليه الإنصال يجب عليها الإنصال فالتقديم الخطبة على العيد على الصلاة هذا محدث بعضهم قال إن أول من فعله عثمان رضي الله عنه في شطر خلافته الثاني وذلك أنه شاهد أناسا قد فاتتهم الصلاة فراعاهم فصار يقدم الخطبة من أجل أن يدرك الناس وبعضهم يقول إن أول من فعله هو معاوية رضي الله عنه، وبعضهم يقول أول من فعله مروان حينما كان أميرا على المدينة في خلافة معاوية، وبعضهم يقول بأنه كان زياد ابن أبيه الذي كان واليا على العراق في أيام في أيام معاوية كان واليا على البصرة. وعلى كل حال هذا التقديم حصل من وقت متقدم يعني أدركه الصحابة رضي الله عنهم أدركه الصحابة ولا شك أنه محدث وتعرفون إنكار أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه على من؟ مروان على مروان حينما أراد أن يصعد قبل الصلاة فأخذ بثوبه ثم قال الصلاة أولاً وعلى كل حال يقال إنهم فعلوا هذا بالنسبة لبني أمية من أجل أنهم كانوا يتكلمون في خطبهم بأشياء ما كان الناس يرتضونها من الوقيعة بعلي رضي الله عنه ومن معه فكان الناس ينفرون من هذا فإذا صلوا العيد قاموا وذهبوا وتركوهم فجاءوا وضعوا الخطبة قبل العيد من أجل أن يسمع الناس لهم وهذا من أعجب الأشياء في ذلك الوقت مع توافر الصحابة رضي الله عنهم وتوجد مثل هذه الأمور يكفي هذا طيب السبوع القادم إن شاء الله تبو أندرس ولا خلاص؟ نتوقف عشان الاختبارات درس. ها هذا دينيسوtoken درس نودى نتوقف من يقترح ان نتوقف عشان الاختبارات ثم عندك اختبارات السؤال الجاي ها في اختبارات في من يقترح نتوقف بس واحد الله اثنين ثلاثة فقط ها؟ مدرسين ما يصححون ما عندهم عيال يدرسونهم ها؟ الأمر <تصفيق> ليك يا شيخ ها؟ أنا كل حال خلاص أسبوع جاي إن شاء الله يكون عندنا درس إن شاء الله فكرة. طيب يقول أعمل في القطاع العسكري بالدمام وجدت من ينقلني في حائل لكنه اشترط مبلغا من المال علما بأنني من أهل حائل وهو من أهل الدمام على كل حال هذا يحتاج الأخ نفسه يستفسر عن بعض الأمور يقول هل يكفي الغسل قبل صلاة الفجر ويجزئ عنه غسل الجمعة يعني من قال بأن أحكام الجمعة تبدأ من ليلتها الليلة طبعا تكون سابقة لليوم ومن قال بأن أحكام اليوم تجري في ليلته قالوا يصح هذا والأحسن والأحوط ألا يوقعه الإنسان إلا بعد طلوع الفجر وإذا كان اغتسر غسل جنابه ينوي معه غسل الجمعة لأن هذا صح عن بعض الصحابة رضي الله عنه نعم أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال لولدي نعم حينما اغتسل سأله قال له اغتسلت غسل الجناب قال نعم قال فهل أردت بذلك الجمعة قال لا قال اغتسل ثانية أمر أن يغتسل مرة ثانية لكن لو أنه بالغسل الواحد نوى الأمرين صحة ذلك فواجزاه بلا شك إلا على قول بعض الظاهرية اللي يقول لا لازم يغتسل غسلين هذا بعيد يقول كثر الكلام عن وفاة صدام فهل في فائدة بسيطة أنا علقت على هذا تعليق مختصر في المسجد وما كنت أريد أن أتحدث عنه لكن لكثرة ما, ما رأيت من الأسئلة ورسائل الجوال وبلغ الأمر ببعضهم أنهم يحلفون أنهم رأوا صورة في القمر رأوا صورة في القمر سهرة. إلى هذا الحد رأوا صورة صدام في القمر ما في لا دبلجة ولا شيء خيال لا أقصد يعني عرضت بعض الناس صاد وهم عرضت في الانترنت بشكل مدبلج يعني دبلجوها بعض الناس وقالوا أنها ظهرت <تصفيق> إيه، هذا ما هي صدق إلا إنسان مغفل، يعني هذولا يقولونهم رأوها، قصروا رأوا هذه الصورة يعني، يقولون رأيناها، بعضهم يقول لي صاحبه يقول له اطلع الآن يقول لي أحد الإخوان يقول خرجت أنظر إلى القمر، يقول ما شفت شيء، ويقول أنا معه على الجوال يقول أنا ما أرى شيء يقول له إلا شفه، إلى هذا الحد، فمشكلة أن يصل غباء بالناس إلى هذا المستوى. فالحاصل إن ال أنا لا أرى الاستغلال بهذا الرجل ولا أن يختلف الناس عليه والرجل الأفاضل إلى ملك عدل جيد ذهب إلى الله عز وجل والله يتولى عباده أما نحن نحكم عليه بأنه في النار أو في الجنة وهل تصح توبة ولا ما تصح توبة وهل تاب ولا ما تاب ماذا نستفيد من هذا نحن ما نستفيد شيء لا نستفيد شيئا الرجل في حياتها الطويلة هذه في ثلاثين عقدا أفسد كثيرا وهذه الويلات والمصائب التي تمر بها المنطقة بكاملها لا شك أنها منحدرة من حماقاته وحرب مع إيران كم ثمان سنين أو أكثر استنزف فيها ثروات المنطقة ثم بعد ذلك يرزق الكويت ويعطيها إيران في ساعة من أجل أن يسحب الجيش ويحطها في الكويت أعطاهم شط العرب اللي قاتل من أجلها ثمان سنين أعطاهم إياها باردة خذوها القتال هذا على إيش ثمان سنين ما يوجد بيتي في العراق لو فيه قتيل والأموال وكذا والانتصار اللي كان يتبجح به ثم أعطاهم إياها شط العرب ثم بعدين الأفعال اللي فعلها بالكويت دمرها حتى اللنبات شالوها من الشوارع وكانوا يذبحون الرجل في في المنبر أو في المحراب عفوا يذبحونه بالسكين ذبح وفجروا وفعلوا وهتكوا وأمورهم تعرفونها ولا الصواري كانت تحلق على رؤوس الناس ويتبجح ويلعب مشاعرهم يقول بضرب كل المناطق اللعنيزة لأن أمي أصلها من عنيزة والناس يصدقون ويخافون ويعضل إلى هذا إلى هذا الحد فالرجل قتل وأفسد وكل هذه السنين يقول بعض الناس أنه صلح في آخر حياته وأصلح وأنه تاب وإنه إن كان تاب فأمره إلى الله عز وجل الله يتولى عباده ولا يظلم الناس شيئا لسنا نحن الذين نحكم على الرجل أنه تقبل التوبة ولا ما قبل التوبة لكن ما نختلف نحن على هذا نعم. هذا ما هو الرجل تقول والله من الصالحين الأتقياء المصلحين الدعاة ولا من الأئمة الهدى ولا القادة رجل رأس في حزب البعث والله عز يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ولا نعرف من هذا بيان أطلاقا ولا براءة من هذا الحزب الكافر أطلاقا جيد قد يكون تاب وبيّم شيء ما وصلنا منعا أن يصل أو أي أمر من الأمور هذا إلى الله إلى الله فنحن نشتغل به الرجل أفضى إلى ملك عدل يتولى جيد أما الرجل طيب ولا ردي ولا في الجنة أو في النار ولا ما تكاثر ولا ما مات كافر لكن هؤلاء الناس اللي كانوا يعني يؤيدون حزب الله ويقومون بمظاهرات تأييد وكذا الحمد لله صار موته موت هذا الرجل سبباً بهذه الطريقة سببا لبغضهم للصفويين وهذه نعمة, نعمة على كل حال الله عز وجل يتولى عباده لا تشتغلون بهذا يقول في مسألة الإنصات حينما يقول الخطيب صلوا عليه وسلم والله أنا ما أرى أن الخطيب يقول للناس هذا الكلام هم أمورون بالإنصات فليش يجي ويقول لهم صلوا عليه وسلم ولم يكن أن يفعل هذا أثناء الخطبة نعم فاذكروا الله يذكركم هل يجاب يستمع الإنسان وينصت يقول ألا يفهم من قوله والإمام يخطب يوم الجمعة جواز الكلام في خطبة العيد؟ لا يقال بأن من تكلم يوم العيد أثناء الخطبة بأنه قد لغى وذهبت جمعة عيده لأنه لا قياس في مثل هذه الأمور لكن حينما يحضر الخطبة وجلس يتكلم هذا خلاف المقصود من من الخطبة من هذا الباب يقول هل كل ما ذكرت من أحكام الجمعة وخطبتها ينطبق على النساء حضرنا للجمعة لعدم له نعم له قضية الاغتسال نعم التبكير فالنساء شقائك الرجال هن غير مطالبات بحضر الجمعة لكن إذا حضرت فكذلك هل من السنن الاغتسال يوم الجمعة للنساء إذا حضرنا الصلاة الجواب نعم إذا حضرنا الصلاة أما إذا لم يحضرنا فلا فلا فلا يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين أنه من صلى الفجر نعم ثم صلى ركعتين كانت له أجر حجة وعمرة تامة هل لا بد أن تكون صلاة الركعتين بالمسجد أم, لا ي... أم أنه يجوز صلاة ببيت هو الحديث ما قال في المسجد ثم صلى ركعتين في مثلا مصلاة أو في المسجد فدل ذلك على أنه ثم صلى ركعتين وثم للتراخي فإذا صلى بعدها ولو خارج المسجد فلعل ذلك إن شاء الله يجزئه يقول هل هناك مؤلف يبين تأويلات الإمام الشوكاني في تفسيره فتح القدير ما أعرف, ما أعرف مؤلف خاص بهذا لكن كتاب فتح القدير درس في رسالة جامعية الشوكاني ومنهجه في التفسير ولا أدري ما قرأتها هل تتبع هذه الأشياء أو لا يقول إذا أرسلت رسالة جوال لأحد الإخوة فهل يفضل السلام في البداية أم أنه يكتفى بذكر ما أريده حيث أن بعض الشباب ينكر على بعض الإخوة عدم سلامهم في رسالة جوال ويعاتبهم على ترك السنة فهذا صحيح لا داعي للإنكار لكن لو فعل فهو حسن لو فعل فهو حسن هذا يختلف من كون إنسان يلقى أخاه فيبدأ بالسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح أنه من سألكم قبل السلام فلا تجيبوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان إنسان أرسل لأخيه تهنئاها أو أرسل إليه كذا فلا لكن إذا كان يريد أن يسأل عن شيء فظاهر هذا الحديث أنه يسلم أولا يقول السؤال الثالث ما حكم الترحم على الرئيس العراقي السابق صدام حيث أن بعضهم ينكر الترحم عليه ويقول أنه بعدي هذا كل حنا مارا من هذه القضية تكون محل إنكار الذي يقولون تاب يقول أنه أصلح ويذكرون أشياء وأربعين أظن قضية تدل على يعني صحة حاله وتوبته وكذا والله أعلم هذا كل حال به يعني كونه يقول لا إله إلا الله حياة ونصرم يقول من كان أخي وكلامه لا إله إلا الله نعم لكن على كل حال أنا لا أحب أن أخوض في هذه يقول هل كل بعثي كافر أم أنه مرتكب كبير هو مذهب البعثية لا شك أنه كفر لا شك أنه كفر فمن يعتقد مذهبهم حقيقة ومبدأهم فلا شك أن هذا كفر صريح واضح هل من السنة أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة هو يخطب أو يستقبل قبلة؟ السنة أن يستقبل القبلة. عفوا يستقبل الناس. عفوا نه هو يقصد يستقبل الناس الإمام. الناس يستقبلون الإمام إذا كانوا يسمعون خطبة. لا يستقبلون قبلة. هذه هي السنة. وجاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يستقبلوه بوجوههم قد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أنهم لا يقومون من أماكنهم يعني بحيث يكون حلق وإنما في الصفوف فقط يستديرون كما تجلسون الآن يستقبل الخطيب هذه السنة وليس من السنة أن الخطيب يتلفت يعني بعض الناس اللي يقيمون دورة في الخطابة يقول لك المفروض أن تنظر إلى هؤلاء وتنظر إلى هؤلاء وتوزع النظر من أجل أن يكون هذا شد للانتباه وكذا هذا غلط هذا ممكن في المحاضرة ممكن في الدرس أما في الخطوة فإن الخطيب ينظر إلى الأمام فقط ما يتلفت فذلك خلاف السنة يقول هل من السنة أن يتخذ ذهو ثياب خاصة بالجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك جمعة واستقبال الوفود فالإنسان يلبس أحسن ما عنده من الثياب مثل لبس البشت الخطيب في عرفنا هذا أمر من التزين للجمعة وبعض الشباب في ف... في في في لربما سنية الحماس في عمره يقول لك لا لا لابد نكسر هالعادات والتقاليد الموجودة عندنا فيخطب عليه قال وبدون ش... بدون بشت فهذا غلط صح إنه مو بحرام لكن يراعي العرف في مثل هذه الأشياء وهذا من باب الزينة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلتين للجمعة نعم يقول قاربت صحيفة هذا العام أن تطوى ولن تفتح إلا يوم القيامة فأكثر من الاستغفار هل هذا أثر لأحد السلف لا أعلم يقول لأن هذا الكلام منتشر في رسائل جوال هذه الأيام بعضهم يقول سترفع أعمالك بعد أيام معدودات فتب إلى الله وأكثر لا ما ترفع بعد أيام معدودات التوقيت ما هو على التاريخ الهجري نعم ما رأيكم في تناقل هذه الرسالة الإنسان لا يرسل ولا ينقل إلا ما يتثبت منه في كل شيء أما أنشر والإنشرها العشرة فهذا كلام ما هو بهذه السهولة كثير من القضاء يرسلها بعض الإخوان ثم أرسل رسالة ويقول له هذا الكلام اللي تقوله من أين لك؟ ما عنده جاءت رسالة وبعضهم يقولها وأحيانا أقول له هذا الكلام تقوله غير دقيق أو هذا الخبر اللي تقوله فيه نظر أو لا يثبت. أنا أعرف إنه الخبر اللي يقوله مو صحيح. زيد. فيذهب ويراجع يرسل رسالة أحيانا من الغد ويقولنا عمن أنا تبين لي لنه مو صحيح. ليش ترسل؟ نعم. ولا أرسلها العشرة. ولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلها لمدري كم. وأحيانا سألوه كبل كيف يلزم الناس بهذا؟ يقول ما رأيكم التهنئة بأول العام الهجري؟ لا يهنى بهذا. حيث فيه تشبه النصارى مثل هذه الأمور تفتح بابا المبتدع على أهل السنة فيقولوا أنتم تنكرون علينا وبطالبون بالأدلة وأنتم تفعلون أمورا نحن لا نفعل هذا أصلا لا نفعل هذا طيب أكفي هذا سبق تكلمت على هذا في بعض المناسبات لكن لا حاجة لحبسكم في مثل هل... انظر كتاب ال ال ال الأديان الموسوعة موسوعة الأديان والفرق ما أخلو بيت ما هي فيه شفت؟ فانظر حزب البعث بهذا العنوان حزب البعث ستجد مبادئهم موجودة نعم لكن هؤلاء الدين عندهم على جنب الأصل اجتماع على الحزب لا فرق بين يهودي ولا نصراني ولا مسلم ولا غيره اجتماع على لعقيدة هي البعث بعث العربي بعث الأمة العربية جيد وهم يقولون فلا دين يفرقنا ولا ويقول آمنت بالبعث ربا لا شريك له جيد وكلامهم في هذا معروف ومن أشد الناس الذين يعادون الإسلام هم هؤلاء من القوميين والبعثيين نعم وفاعلهم بالعلماء في العراق مثلا معروفة كانوا يعلقونهم بالمشانق. يعني حتى بعد حرب الكويت، لما انهزم، قام على السلفيين وعلقهم. قال هذا العملاء مهندسين ودعاة وناس شنقهم. وقال هؤلاء عملاء والعجيب ترى هؤلاء ناس اللي تباكون عليهم. ما يذكرون بعض الأشياء يعني نسوها. يعني اللي لمهم من الشوارع أخذهم من الكويت. حملهم شاحنات حملوهم. ثم غاب الخبر لا أمم المتحدة ولا كويت ولا أي أحد يعرف خبر عنهم وذن يحفرون يحفلون يدورون تثثهم أو ما يدل عليهم ولا أي خبر عنهم أعداد يعني بالمئات من الشوارع شالهم صاروا يعني بعضهم أعمارهم ما تجي يمكن 16 سنة من الشوارع لموهم وهم منعزمين لا يدرى أين ذهب فلا الشاهد أن قضية التنفيذ اللي أو يقولون أهل السنة هي موازنة وتفصيل هذا يطول أما عقيدتهم فراجع هذا أنهم يجتمعون على هذا الأصل وهو الأمة العربية العرب العروبة فمبادئ الحزب اللي وضعها ميشيل عفلق وأمثاله من اليهود والنصارى موب صحي موب صحي الذين نقلوا هذا ائمه انا ليس من التشيو في شيء نعم وبنوا ما من يوقع منهم مثل هذه الامور ها قصد المقصود يعني هن كان لحظه كان هذا ذكره جماعه من الائمه وان عسكر العراق ايام علي رضي الله عنه وايام معاويه كانوا يقنتون هؤلاء يدعون على ذولا ويلعنونهم ودولا يدعون على هؤلاء القنوت لهذا لما جاء عمر بن عبدالعزيز وهو من أميه بني أمية هو الذي سن هذه السنة في الخطبة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي تقال إلى الآن في الخطبة والترد على الأربعة الخلفة كان الناس يلعنون في الخطبة بني أمية كانوا يلعنون أهل العراق فجاء عمر بن عبدالعزيز فرفع ذلك من الخطبة قال الناس ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يستحق الخادم المذيق فيش لا, لا لا لا اظن هذا صحيح لا أظن هذا صحيح والله أعلم لأنه تقع أمور شديدة وشنيعة عظيمة أقرأ في تراجم كثير من الصحابة استجده قتل يوم الحرة أبناء الصحابة قتل يوم الحرة قتل صبرا قتله فلان نعم صحابة شوفوا شوفوا اللي حصل لهم صحابة يعني مثل سلمة بن الأكوع يقول له الحجان ماذا فعل بأنس وماذا فعل بابن عمر ماذا فعل بهؤلاء يعني شيء هائل هذه موجودة والله المستعب نعم. لا لا إن كان فعله إن صح ذلك عنه. إن صح فلا يكون ذلك سمته اجتهد رضي الله عنه هذا المسألة إتمام نعم الله أعلم. طبعًا العلماء حمامة الله قالوا كثير منهم قالوا إن ذلك يكون على من سمع وما لم ومن لم يسمع يعني لبعده السابق ما في مكبر صوت. فقالوا حتى اللي جالس في مكان ما يسمع فيه الخطيب لبعده أو فارشين خارج المسجد فإنه مأمور بالانصات أثناء الخطبة هذا كل حال القضية ليست بهذا الشكل تعبدية صرفة لكن هذا الإنسان الذي يمشي إلى الخطبة يمشي إلى المسجد إذا كان هذا لم يجلس للسماع ولم يقصده وإنما لا زال في الشارع يمشي مثل هذا لا يقال إنه مأمور في سمع خطبه وأنه من لغى إلى آخره ولا كل هالمشي هذا ونزول من السيارة والركوب وهذا كله ماذا يكون؟ إيه نعم كيف؟ المسافر إذا مثلا في مدينة وهذا اللي يظهر والله أعلم إذا قلنا بالوجوب فعلى من حضرها لأن العلة موجودة اللي التهيه للجمعة وعدم أذية الناس و. إذا قلنا بأن الغسل واجب فعلى من حضرها أن يغتسل ولذلك الأحاديث صيغتها العموم ما جاء فيها انه ان كان مقيما مثلا وينزم الجمعه ما يلزم المقيم كيف يعني يلزم ما يلزم المقيم. ما يلزم المقيم إن حضرها يلزمه ما يلزم المقيم اذا جت وضع المسافر يعني يترمه وضع المقيم على القول بالوجوب، على القول بالوجوب، فإن هو يلزمه ما يلزم المقيم إذا حضرها، كذا لا يصلي لا أعرف أحد يقول إذا ما اغتسل ما يصلي، لكن الذين يقولون يجب يجب، هنا يقولون يأثم، ما أعرف، أستودع. السعودي، لكن على القول بالوجوب يكون قد ارتكب إثم في في سبيل تحصيل أمر لا يجب عليه. والأكثر العلماء يقولون بأن المسافر إذا نزل في بلد لمدة يجوز له فيها القصر فإنه يجب عليه أن يجيب أن يجيب النداء يوم الجمعة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق ولو قيل بأن هذا مسافر وأنه يرخص له لكان هذا له وجه وإلا فإنهم يقولون بأنه لم ينقل عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأتي إلى المدينة من سفر ثم يجلس ليس من شرط هذا أن ينقل أن فلان جاء وجلس وما حضر الجمع ستهافتون على النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطبته وسمع كلامه لكن هل هذا يجب عليهم ولا ما يجب على المسافر إذا مر ببلد نزل فيها يوم أو نصف يوم هل يجب عليه حضور الجمعة ولا لا المشايخنا يقولون يجب الشيخ من باز رحمه الله الشيخ من عثيمين وعلى كل حال هذا قول أكثر الفقهاء الله أعلى بصمه